أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُّمْ وَكُنتُمْ كنا مع هذه الآيات بأن الله جلت أولا بيناد هؤلاء الذين كفروا وفسقوا ودائما كنت ترى بأن الأمر على أن هؤلاء القوم الذين أن, هؤلاء أن على هؤلاء القوم الذين ترهم قد تجبروا وتكبروا يناجعون على أمر الدنيا إما السلطان إما الجاه وإما المال فيعرضون به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعرضون الرسل بهذا يريدون ما يريدون إلا علوما في الأرض وفسادا بذلك أترى بأن الله جل في علاء بيّن أن هذا دأ بكل التواقف أو كل الأمم التي أرسل عليهم الرسل قال الله تعالى أتواصل به مثل ما قال قوم نوح لنوح قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء آخرة فتعلم الملأ الذين أطرفهم من الله جل في علاء قال في حياة الدنيا ما هذا إلا بشرون مثلكم يتعلنون بأنهم بشر. وأنه ليس بملك ولو أراد الله أن يعبد وحده لبعث الملائكة ورد الله هذه الفرية العظيمة وقال ربنا جل في عدى قل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ننزل عليه من السماء ملكا رسولا قال ما هذا إلا بشر يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسروا سبحان ربي العظيم والحق وأن المرأة يعني يتبع من جاء بالحق كائنا من كان دون النظر لأي شيء آخر بل إن كان طالبا للحق حقا فإنه واجب عليه أن يتبعه واجب عليه أن يقبله جاء الحق ممن جاء به قال, قال الله جدت علىه عن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما نصح بقراءة آية الكرسي من الجن الذي سارك الطن قال النبي صلى الله عليه وسلم فردق وهو الكذوب يعني بما قال لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أسدوها وجعلوا أعزة أذلة قال وكذلك أفعلون قال وكذلك أفعلون إذن المسألة المسألة هنا هذا الباب أن من طلب الحق سيصل إليه ومن صدق الله في طلب الحق فإن الله يفتح له كل الأبواب بيصل إلى هذا الحق فأرسلنا فيهم رسولا منهم ألعبد الله ما لكم من الغير أفلا تتكون إعاد هذا إرعاد لهم قال قال المرء من قومي الذين كفروا وكذبوا بلقاء الأخيرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا من هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذاً لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابة وعظامة أنكم مخرجون يستبعدون استبعاداً تاماً في مسألة البعث والنشور وأن الممات مع, مع أن يصل المرء إلى التراب فإنه لا يعود كما كان ويستبعدون ذلك مع أن على بيّن لهم آيات ربوبية التي تثبت لهم بأن عودة الخلق أيسر على الله من نشأ الخلق قال الله تعالى كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وضرب الله لنا مثلا لذلك قال وتر الأرض هامجة فإذا أمزلنا عليها الماء اهتزت وربطت مابتت بقول زوجتي بيد هذا كقلل في بعضيات هذه كذلك يخرج آآ آآ آآ كذلك كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته فهذه هذه ها قياس قياس جلي يبين الله دلا دل دل دلا في ضربه الله ذلك فتعلم مساله البعث والنشور ويسوق ويس ويس ويس ويس ويسير ذلك على الله جل في يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله قال الله تعالى خلق السموات والارض أكبر من خلق الناس فعين هذه ايضا فيها دلاله على اليقين كان المرض على يستطيع ان يعيد الخط كما كما بدا لكنهم يستبعدون يقولون هيئات ايات لما تعدوا وقرا قرا بعضهم هيئات وهيئات لما تعدوا بالضم لا لا, لا بالفتح هيئات كلمه للبعد يعني بعيد جدا ان يحدث ذلك بعيد جدا أن يحدث ذلك وان يبعث من في القبول وقالت ان الله على أن الله تعالى عصمان في القبور زعمنا دين كفروا ان لا يبعثوا القبر وربي لا تبعثن ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وانا نحن بمبعوثين فموافق قولي ان هي الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين فيها بأن الله جل جل في علاه يبين لنا زي هؤلاء وجحود هؤلاء مع انهم استيقنوا بالايات الله جل ثعالى قالوا ان هي نموت الـ الـ ان نموت حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين طبعا نموت ونحيا كان ان الايه فيها تقديم وتاخير يعني نحيا ثم نموت وما نحن بمبعوثين يعني الايه هنا وهذه ايضا تدلك على مساله العطف ليست ترتبيه العطف ليست ليست ترتيبيه فكانا في الايه تقديم وتاخير والمعنى ان هي حياتنا الدنيا نحيا ثم نموت وما نحن مبعثين وقيل يقصدون بذلك هذا فقه يصل بهم إلى, إلى, إلى, إلى البعث والنشور إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت يعني في العدم هل أتى على الإنسان حينه من, من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كان عدما فكأنها كالموت لأنها كانت عدما نموت ونحيا وما نحن فهو وقال المعنى ان من عدم ثم بعد ذلك لا بحث عنه مشو معنهم لو اقر بالله انشأه من عدم لابد ان يقر بأن الله جل في علاه قد بعثهم من بعد من بعد من بعد من بعد الموت فإن الله على كل شيء قدير قال هذا ياتى لما تعدون ان هي الحياه الدنيا المتراحيه ونحن مبعوثين انه الا رجل افترا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ان هو رجل افترا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين انظر هنا يتجرؤون على الله جرئه فاضحه يقولون انه الا رجل افترا على الله كذبا ولو كان يسترع الله كذباً منتقم الله منه نبين الله ذلك والله دعال يؤيده وينصره فالله دعال فعلاء يؤيده وينصره ويسدده ويوفقه وكل ذلك علامات أنهم من قبل الله فعلاء قد أرسل إنه الأرض يسترع الله كذباً ومنح له بمؤمنه وهذه أيضاً قد يقول القائل وين تعلموا أن الله فعلهم يقولون أنه إذا حياتنا الدنيا نموت ولا قال المويل رجل افترى على الله كذبا وما نحن له لمؤمنين كأنهم قالوا العل في أننا لا نؤمن له أنه افترى على الله كذبا وهذا أبعد ما يكون وهم كذبا في ذلك وهم مزولون في ذلك بل الحق أن نستغل في الرئيس بأنهم لم يؤمنوا في القتال على الزعمات وعلى الوجاهة وعلى السلطان وعلى أمور الدنيا مع أنهم لو كانوا قد اعتنوا بأنفسهم رضا بله جلح أولا وانقياداً وانصياعاً ملكهم الله الدنيا كما ملكهم الأخير النبي لما بعث إلى كثرة وقيسرة بيّن لهم أن يدخلوا تحتراس الإسلام وأبقى كل واحد على ملك لكن الأنف والكبر والأطرصة هي التي أودت بهم إلى ذلك ثم على ذلك بعد الكبر والأطرصة وبعد الزيف الذي كانوا فيه ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ في حياه الدنيا في حياه الدنيا ثم كيف انتقلوا وهل النقله التي انتقلوها ماذا تكون نتيجتها عند الله جل وعلا عجاب قالوا ايهات ايهات لما تعدون ان ايه لحياتنا الدنيا نموت ونحيا ونحن مبعوثين انه لا راني من استرعب اي كلمة وما نحن له مؤمنين قال رب انصرني بما كذبوا هنا استغافة بالله تلف علاه ودعاء لله بأنهم قرروا قال رب انصرني بما, بما كذبوا الباب هنا باب سببية الباب هنا هي الباب السببية قال رب انصرني بما كذبوني قال رب صل بما كذبون فهنا التجع الله تعالى بصدق النجأ إلى الله والاستغافة الحق لربنا جل فعلاء وهو يعلم أن مقاريس السماوات والأرض بيد الله جل فعلاء والنظار على كل شيء قديس وأنه لا نجأة إلا بالله ولا سدادة ولا فلاح ولا رشادة إلا بالله جل فعلاء لذلك جمعية القلب استحضرها ثم قال رب انصرني بما كذبون والباقه هنا باق السببية الآن هنا الباقه السببية قال رب انصرني بما كذبون قال عما لا ليصبحن ناجمين وما أضر عليه باقل أنه قادر إذا أراد شيئا يقول أو كن قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل يصبحنا نادمين لما لانهم قد أثاءوا إلى إلى أنفسهم بجحود آيات الله جل جلت الأولى قال عما قليل إنه عند الله جل جلاله أن الله قال أتاى الله فلا فلا تستعجلون أتاى الله فلا تستعجلون وقال الله جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قال عما قليل يصبحنا نادمين فاخذت مصيحاته بالحق بالى عنهم غفاء فبعد للقوم الظالمين فاخذت بالحق فجعلناهم غفاء فبعد للقوم الظالمين فاخذته بصيحاته بالحق قال رب الظرني لما كذبون قال عما قليلنا يسبحون نادمين يعني على كفرهم ويحودهم والتعالي على رسل ربهم فأخذتهم الصيحة بالحق فدعمناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمون قال فأخذتهم الصيحة بالحق يعني استحقاط العذاب لأنهم كفر وجحدوا بآيات الله دلت علاء وعصوا رسله صاحبهم الملك صيحة واحدة رجفة أرض وتزلزلت من صيحة واحدة الملك أضغى جبري عن السلام جنح واحد قرية بياسرها جنح واحد سد الأفق هنا صاحة واحدة صاحة بها الملك جبريل عي سنال رجفت لها الغرفة لو هو انه حاضر بس اقول له في حاجه تهتم <تحتامل> قال صاحبهم جبريل عيسى فستزلزلت الارض زلزال وارتجفت كان السماء والارض انطبقت وعليكم <تصفيق> السلام ورحمه الله فصاروا لجدتها جزاء اغمى على الجميع انا يصفى على الجميع قال وايضا ذا اشبه بالزبد المساله كانت عندهم يعني زلزله الجميع جعلهم هلكة الغثاء والغثاء الهالك والباقي من ورق الشجر قال اصبحوا نادمين فخذته بصيحاته فقالت اخذته بصيحاته بالحق مستحقاقا انهم كفروا وجحدوا بيات الله فخذته بصيحاته بالحق فجعلناهم غثاءا فبعدا للقوم الظالم فجعناه ثاني هلكة جميعا هلكوا هلكة واحدة بأن الله جل في وده وكل الملك صاح صيحة فارتجست الدنيا بأسرها وتزلزلت ثم صار فرعا جميعا قال فبعدا للقوم الظالمين دعاء عليهم وإذا البعد البعد هنا هو البعد في النار والعزب الله البعض هنا البعض في النار نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل الجنان لمن أهل النيران قال عَمَّا القَلِينَ إِنَ يَصْبُحُنَّ نَا دِمِينَ فأخذتهم الصيحة بالحق بل عناهم متاءة فبعدا من القوم الظالمين ثم أشأنا من بعدهم قلونا آخرين وهذا هذا من صنيع الأهل في علاه وخلق الله ما تصرف من امه اجلها وما استاخرون ما تصرف من امه اجلها وما استاخرون وما قدره الله تبارك وتعالى أن يكون وما اوقعه الله لا يقع الا في زمانه في زمانه ولا يقع الا على من اراد الله له جفعه واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء بس كتبه الله لك واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء كتبه الله عليك الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قالتم ارسلنا رسلنا تترى يعني متتابعين ما ارسلنا رسلنا متتابعين ما من امه خلت فيها يعني كلما هلك نبي أتى نبي كما أرسل الله في بني إسرائيل الرسل يتبع بعضهم بعضا إذا هلك نبي تلام نبي والمعنى أن الله تعالى ما ترك قوما ولا ترك أمة إلا أرسل عليهم رسولا قال ثم أرسلنا ثم أنشأنا من بعدين قرون آخرين ما تتبق من أمة أجلان وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاءهم نبي الرسول كذبوا فأتباعنا بعضهم بعضا وجعلنا لهم أحاديث فبعد لقوم الليل ابن كلما جاءهم نبي الرسول كذبوا كان داب الناس ان يقولوا ان ان يقولوا ان يقولوا, أن يقولوا لو اراد الله ان يعبد وحده لارسل مريدا بعضهم بعضا وجعلنا لهم أحاديث فبعد لقوم يعني جعلنا حكمهم حكم, حكم من, من سبقهم كما قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد في قوله جعلناهما حديث أن يتمثل بهم في الشر لأنه بالخير لا يطلع جعلناهما حديث يضرب به من المثل فشرجعناهم احاديث ان الناس جميعا يتحدثون عن مواقعه بهم من هلاك وهذه ايضا من رحمة الله بالناس حتى تكون يكون حتى تكون عبره وعبره لغيرهم والسعيد من وعظ لغيره وما مال قوم الا ما الا نزل عليهم الحكم والعذاب والعقاب وكل, وكل من سلك طريقهم نزل بهم ما نزل بهم كل من سلك طريقه نزل بهم ما نزل بهم نعم الفوائد آفة الكفر الجهل بالله آفة الكفر الجهل بالله من اخلاق أهل الكفر الطعن في الافاضل من اخلاق الكفر الطعن في الافاضل قالوا ان هي الا ان قالوا ان الرجال مفترع على واي كذبا ونحن المؤمنين جواز الدعاء على الكافرين دعا عليهم نبيهم وقال ربنا وصلنا أعطانا بما كذبون نصرة الله لأنبيانه فأخذتهم الصحيحات بالحق لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة عليهم لو في سيرات الضرب تمام الى المهذب ما زلنا مع الإجاب. كتاب الاجابه كتاب المهذب ما زلنا مع كتاب الاجابه إذا قال زيد لعمر أكررتك هذه